قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم على ا ل ل ِ معرضون والذين هم للسكتة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ب َ غرر و ذ ا ن ك َ ف َ ه ُ ل ا ئ ك َ ه ُ ا ل ع ا د ُ و ن و ا ل َّ ذ ي ن َ ه ُ م ل ِ ه َ م ا ن ا ت ِ ه ِ م و َ ع َ ه د ِ ه م ر ا ع و ن و ا ل َّ ذ ي ن َ ه ُ م ع ل ى ص َ ل َ و ا ت ِ ه م ي ح ا ف ظ و ن َ و ل ا ئ ك َ ه ُ ا ل و ا ر ث و ن ا ل ذ ي ن َ ي َ ر ث و ن َ ا ل ف ِ ر د َ و س َ ه ُ م فِيهَا خ َ ا ل د ُ و ن ا ل ذ ي ن َ ي َ ر ث و ن َ ا ل ف ِ ر د َ و س َ ه ُ م فِيهَا خ ا ل د و ن ولقد خلقنا الإنسان من سلالة مناطين، ثم جعلناه نطفة، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا نطفة علقه، فخلقنا العلقة مضرة، فخلقنا المضرة عظاما، فكسون العظام لحما، ثم. أنزلنا ش َ أ ن ا ه ُ خ ل ق ا ل آ خ ر ث ُ م أ َ ش َ أ ن َ ا ه ُ خ ل ق ا ل آ خ ر ف ت ب ا ر ك َ ا ل ل ه فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعذون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ما فأسكنناه في الأرض و إ ن ا وأنزلنا من السماء ما بقدره فأسكنناه في الأرض وإن على ذهابه لقادرون ف أ ش أ ن ا ل لكم به جنات من نخيل وأعشاب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون و َ ش َ ج َ ر َ ة تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينَاءَ ت َ ب م ت ب ِ ا ل ْ ه ْ ن ِ و َ ص ِ ب ْ غ ل ِ ل آ ك ِ ل ِ ي ن َ و ش ج ر ة ا تخرج من طور سيناء أتابت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأعمال ن عبرة نسقيكم مما في بطونها نسقيكم مما في بطونها لكم فيها منافع كثيرة <تصفيق> ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا موسى ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره أ فلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مث ل ك م ي ر ي د ي ر ي د ُ أ ن ي ت َ ف َ ض ل َ ع َ ل َ ي ك م و َ ل َ و ش َ ا ء ا ل ل ه ُ ل َ أ َ ز َ ل م َ ل ا ئ ك َ م م ا س َ م ع ن ا ب ه ذ ا ذ فِي أ ب ا ئ ن ا ا ل أ و ل ي ن إ ن ه ُ إ ِ ل ا ر ج ُ ل ب ه ج ن َّ ة ف َ ت َ ر َ ب ّ ص ُ و ا ب ه ح ت ى ح ي ن ق ا ل َ ر ب ِّ ص ُ ر ْ ن ي ب م ا ك َ ذ ب ُ و ن ف أ و ح ي ن َ عليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فأوحينا. ل ي ه أن يصنع الكل ك ب ع ي ن ن ا وأحوا وحنا فإذا جاء أمرنا وثارت النور فسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك إلا م ن سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت آت ومن معك على ا ل ف ر ف َ ق ُ ل الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِينَ ج َّ ن َ ا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ و َ ق ُ ل َْ ب ِ أ َ ن ْ ز ِ ل ن ِ ي م ُ ز َ ل ّ م ب َ ا ر َ ك ا و َ أ َ ن َ ت َ خ َ ي ر ُ ا ل ْ م ُ ز ل ِ ي ن َ إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين وقل ر ب ن ز ل ن ي مازل مباركا وأنت خير ا ل م ز ل ي ن إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم ش ا د ن ا بعدهم قطنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن ا ع ب د و ا الله ما لكم من إله غيره. ف ل َ ا ت َ ت ق و ن وَقَالَ ا ل م َ ل َ أ ُ م ِ ن ق َ و م ه ِ ا ل ّ ذ ِ ي ن ك َ ف َ ر و ا و َ ك ذ ب و ا ب ِ ل ِ ق ا ء ا ل آ خ ِ ر ة ِ و َ أ ت ر َ ف ْ ن ا ه ُ م و َ أ ت َ ر ف ن ا ه ُ م ف ي ا ل ح ي ا ة ِ ا ل د ُّ ن ْ ي ا مَا ه ذ ا و َ أ ت ر َ ف ْ ن َ ا ه ُ م ف ي ا ل ح ي ا ة ِ ا ل د ُّ ن ْ ي ا مَا ه ذ ا إ ل َّ ا ب َ ش ر م ِ ث ْ ل ك ُ م ْ ي َ أ ك ُ ل م ِ م ّ ا ت َ أ ك ُ ل ُ و ن َ م ن ه و ن مما تكلون منه و ي ش ر ب م ِ مما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا م ِ ت م وكلتم تراب وعظام ا أنكم مخرجون هيا تهيا تهيا تهيا تلما تعود إن هي إلا ح ي ا َ الدنيا موت ونحيا ما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب صرني بما ك ذ ب و ن قال عما ق ل ي ا ل ّ يصبحن نادمين فأخذتم الصيحة بالحق فجعلناهم مذآف فبعدل للقوم لا يؤمنون فبعدل للقوم ا ل ظ ا ل ي ن ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجعلها وما ي س ت أ ِ ر و ن ثم أرسلنا رسولا تترى كلما جاء أمة الرسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعد القوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى، ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون، إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. ت ق ا ل و ا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهم ا ل ن ا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين، ولقد آ ل ت َ ي ن ا م و س َ ا ل ك ِ ت ا ب ل ع ل َ ه ُ م ي ه ت د و ن و َ ج ع ل ن َ ب َ ن م ر ْ ي م َ و َ أ م َّ ه ُ آ ي ت َ ه م و َ و ي ن ه ُ م ا و َ و ي ن ه ُ م ا إلَى ر َ ب و ة ذ ا ت ِ ق ر ا ر و َ م ع ي ن ا ي ه َ ر س ُ ل ك ُ و ا مِنَ ا ل ط ِ ي ب َ ا ت ِ و َ ع م َ ل ُ ص ا ِ ح ً ا و َ ع م َ ل صَالِحًا إ ِ ن ي بِمَا ت َ ع م ل ر و ن َ ع َ ل ي م و َ إ ِ ن ه ذِي أ م ت ُ ك ُ م أ ُ م ت َ و َ ا ح د ة أ ُ م م ت َ و َ ا ح د َ ة و َ ن َ ر َ ب ّ ك ُ م ْ ف َ ا ت َ ق ُ و ا يا أيها الرسل كل و ا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون ع ل ي م وإن هذه أمتكم أمت واحدة وأن ا ربكم ف ا ت ق و ن فتقطع أمرهم بينهم ز ب ر ا كل حزب كل حزب بما لديهم فريحون فدرهم في غمرتهم حتى حين أ يحسبون أن مال مده به من مالهم. ب َ ن ِ ي ن ف َ ذ َ ر ه ُ م ْ فِي غ َ ف ْ ل َ ة ف َ ذ َ ر ه ُ م ْ فِي غ َ م ْ ر َ ت ِ ه ِ م ح َ ت َّ ى ح ِ ي ن أ ل ي َ ح ْ س َ ب ُ و ن َ أَنَّ مَا ن ُ م ِ ت ه ُ ب ِ ه ِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ يُسَارِعُ لَهُمْ فِي ا ل ْ خ ي َ ر َ ا ت ِ ب َ ل ل َ ا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِ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 في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذالكهم لها عاملون حتى إذا أخذنا م ت ر ف ه م ا بالعذاب إذا هم يجئرون لا تجئر اليوم إنكم من لا تنصرون قد كانت آياتي تطلع عليكم فكلتم على أعقابكم تنقصون قد كانت آياتي تطلع عليكم فكلتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به هاج مستكبرين به مستكبرين به سامرا تهجرون ف أ لم ي د ب ت ر القول أم جاءهم أم لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له مكرون أم يقولون به جنة أم يقولون به جنة بل جاء بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهوهم لفسدت السماوات والأرض و م ن فيهم بلأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم أجرا أم تسألهم خ ر ج ا فخارج ربك خير وهو خير الرّاض و َ ا ل ِ ف ِ ي ن إ ِ ن َّ ك َ لَتَدْعُوٓمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ع َ الصِّرَاطِ لَا كِبُونَ وَلَوْ ر َ ح ِ م ن َ ا هُمْ وَكَشَفْنَا بَابِهِمْ مِنْ ضُرٍّ وَلَوْ رَحِمَنَا هُمْ وَكَشَفْنَا مَا ب ِ ه ِ م م ِ ن ضُرٍّ ل َّ ا نَجُو فِي ط ُ غ ي َ ا ن ِ ه ِ م ْ يَعْمَهُونَ وَلَمَّا أَخَ وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم باب ذعذ ب ا ب ش د ي د إذا هم فيه م ب ل س و ن وهو الذي أشعل ك م السمع والبصر ا والأفقدة قل ل ا م ا تشكرون وهو الذي درأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنها أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُونَ قَالُوا أَيْذَنَ كُنَّا عِظامًا َ وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَأَبَا أُنَا هَذَا مِنْ ق َ ب ْ ل ِ قالوا أئذامتنا وكنا ترابا وعظاما إننا لمبعوثون لقد موعدنا نحن و آ ب ا ؤ ن ا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ق ل من الأرض و م ن فيها إِن كُلُّم تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أ َ ف َ ل ا ت ََ ك َّ ر ُ و ن َ قُلْ م َ ن ب ب ِ ي َ د ِ ه مُلْكُ السَّمَاءِ قُلْ م َ ر ب ُ ا ل س َّ م َ ا ت ِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أ َ ف َ ل ا ت َ ت َ ق ُ و ن َ قُلْ م َ ن بِيَدِهِ مَلَكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ي ُ ج َ ا ُ و َ ل ا يُجَاهُ و ه و ي ج ي ر و ل ا ي ج ا ر ع ل ي ه ِ إ ل ا م تعلمون سيقولون لله فقل أن ت ُ س ْ ح ر و ن كل من الأرض وما فيها إن كلتم تعلمون سيقولون لله قل أ فلا تذكرون قل مَرَّبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سيقولون لله قل أ فلا تَتَقُول قل م َ ن ب ي َ د ِ ه ِ م َ ل ك ُ ت ُ كُلِّ ش ي و َ ه ُ و َ ي ُ ج ِ ي ر ُ و َ ل ا ي ُ ج َ ا ر ُ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ك ُ ن َّ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ق ُ ل ف َ أ ن َّ ا ت ُ س ْ ح َ ر ُ و ن َ ف َ ل َ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ بِالْحَقِّوَإِنَّهُمْ ل َ ك َ ا ذ ِ ب ُ و ن َ ف َ ت ت َ خ َ د َ ا ل ل َّ ه ُ م ن ا ْ و َ ل َ د وَمَاكَانَ م َ ع ه ُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا ل َ ه َ ا بَكُلُ إ ِ ل َ ه ِ ه ما خ ل ق و ل ا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل ر ب إن تري أن ما ي و ع د و ن رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون إذا فعل التي هي أحسن ا ل س ئ ء نحن أعلم بما يصفون و ق ُ ر ب ِ أَعُوذُ بِكَ م ِ ن ْ ه َ م َ ز َ ا ت ِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن ي َ ح ْ ض ُ و ن حَتَّىٰ إ ذ ا جاء أحدهم لموت قال حتى إذا جاء أحدهم ا لموت قال قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم للموت قال رب ارجعون لعلني أعمل صالحا في ما تركت كلا إنها كلمة و ط ا ئ لها ومن ورايه بزخ ومن ورايه بزخ إلى يوم بعثون ف إ ذ ا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسألون. فما ثقلت م و ا ز ي ن ه فأولئك هم المفلحون ومن خفت م و ا ز ي ن ه فأولئك الذين خسروا ن ف س ه م ومن خفت موازيله فأولئك الذين خسروا فسهم في جهنم خالدون تلفحوجهم و النار تلفحوجهم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنت بها تكذبون وأما مَنْ خَفَتْ م َ و َ ا ز ِ ي ن ُ ه ُ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خ َ ا ل ِ ج ٌ تَلْفَحُهُجُوهُنَّ ت ل ف ح و جوهن أ و ه م فيها ك ا ل ي و ن ألم تكن آياتي تطلع عليكم فكنت م بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا ش َ و ت ن ا وكن خرجنا منها، ربنا. فَلَقْسَهُ ف ي ه َ ا و َ ل ا ت ُ ك َ ل ّ م و ن إ ِ ن ه ُ ك ا ن ف ر ي ق م ِ ن ع ب ا د ي ي ق و ل و ن َ ر َ ب ن ا ي ق و ل و ن َ ر َ ب ّ ن ا م َ ن َ ا ف َ غ ف ِ ر ل ن ا و َ ا ر ح م ن ا أ َ غ ف ِ ر ل ن ا و َ ا ر ح م ن َ ا وا ا تخير الراحمين فاتخذتمهم سخريا حتى سوكم ذكري و ك ن ت منهم م تضحكون إني ج ز ي ت ه م اليوم بما صبوا أنهم هم ا ل ف ا ئ ز و ن قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين العادين قال إ ل ا ب ِ ث ُ م إ ل ا ق ل ي ل ا ل و أ ن ك ُ م ك ُ ن ت ُ م ت ع ل َ م و ن َ أ ف ح س ب َ ت م أ ن م ا خ َ ل َ ق ن ا ك م ع ب ث ً ا أ ف َ ح س ب ت م أ َ ن َ م ا خ َ ل َ ق ن ا ك م ع َ ب ث ا و َ أ َ ن ك م إ ل ي ن ا ل ا ت ُ ر ج ع و ن ف ت َ ع ا ل َ ى ا ل ل ه ُ ا ل م ل ك ُ ا ل ح ق ُ لا, ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا الله رب العرش الكريم و م ن ي د ع و مع الله إ ل هن آخر لا بره ا ن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر و ا ر ح م وانت خير الله